والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتلوا هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أيؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله. من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد فعال اللي ما يريد هل تك حديث الجنود في وثمود؟